to right. God. Amen. Yeah. شهاده مجدنا الصاطع والشهاده بالبرصات من بغدا العهور ياها بجنه النضى العاتي بجنه النضى العاتي اليوم هضروا مدتناها بلاحف النهار والوشاطي مدتها ذهب والوشاطي من بعد ما طاح برجها والله نص بحس الماطي على السلوى والقفوان للقد سيدناها والخيط اللي ما ينخاط ونخيطه يا طول الجهاد ايما قرنا خيرهما كان للخطيم كان اكن الاقوال فن بسماء ولا ترجمان اكراد الاقوال من بسماء ولا ترجمان ايما قرنا سبي هديت لعينا كان بالناس سرور يو يوم يوسف يا يا يومنا الناس دي سرادوا مناره كانت الناس يسرور نديت يوسف يا يا كانت الناس يسرور نديت يوسف يا يا يوم ان كنا نعي لم تشتدنا دروبا اَكَانَثِينا مَن يُناادي يَا ذِي الدُّنْيَا هُرُوبًا أَكَانَثِينا مَن يُناادي يَا ذِي الدُّنْيَا هُرُوبًا يَوْمَ نُكُنْ جَمِيعًا لَمْ تَشَدَّتْ نَا الضَّرْبَةُ يَوْمَ نُكُنْ جَمِيعًا نُتُفَرَّقُنَا حُشُودًا يَوْمَ نُكُنْ جَمِيعًا لَمْ تَشَدَّتْ نَا حُشُودًا كان ديننا من نادى هذه الدنيا هروبا كان ديننا من ينادي هذه الدنيا هروبا كان ديننا من ينادي هذه الدنيا هروبا يوما كنا جنودا ضربنا ضرب يداه يوما كنا سودا لنضل بالسواتي يَوْمَا كُنَّا نَدْعُو دَ لَمَّا نَادَى الْلُبَابِ يَوْمَا كُنَّا نَأْسُدُ مِنَ النُّبَارِ الْقَاصِي يَوْمَا كُنَّا نَأْسُدُ مِنَ النُّبَارِ الْقَاصِي كَانَ فِي قَلْبِي يَطِينًا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ آتِي إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ بِالضَّرَاءِ كان قلب ابي النبي ان نصر الله ياتي ان نصر الله ياتنا فينا بالسحاب ان نصر الله ياتنا فينا بالسحاب مر من يوم صلاها وان اجنا على التبلل لن يجد في الارض ساحه فتدلو بها الجهاد يوم تطيرهم سلا وانا اجنا على التبلل لن يجد غير الارض ساحه فتدلو بها الجهاد لن يجد في الارض ساحه فتدلو بها الجهاد يوم تطيرهم سلا كان لي حق وانا كان لي اقوال يا يوم فسمعوني الترجمان كان لي اقوال يا يوم فسمعوني الترجمان يوما كن نادرون جربنا برد العطش يوما كن نسودن ملئنا باميس العطش يوما كن نادرون دارونا دمولاسي درب يوما كناو تو دنل نباليرثاتي يوما كناو تو دنل نباليرثاتي كانجل قلبي يقينن اننا نصر الله يا في اننا نصر الله تاكل من حينا بالسماوات اننا نصر غناي تاكل من حينا بالسماوات هو ده انا عيا السهر هو ده ليلني من هقل شعب و يا لاهوم وبليك بقولو حقال بنا ينسيني لا وعد عم لي ارى خديني يا لاهوم ولا عيني عن حرام تزعج كلين يقب مسراهم حرام تعق يضيع روح بينك و بيني حرام معك الهب ضنيري اللي ذكرهم من عادني الفرح والبعد طاويني والشوق دايم يمني القلب لك يا هم رب ان لي امن حجاج الوقت يسفيني القارب يا يس الهنى في شوفي وليا استظال فضا وشحت اسمي لي ينامت دربني وردني يا ماهم اروي ظما خاطري من حر ما فيني ولان مشى عمل الخواطر في محياهم في الله طال ماك يوم الموازين يوم احسنتى الخلائق مع خطاياهم توفى الرب على وجديني تجالى في جنان النور فلد ماواه مع النبع الماسطخ في داري ليني ومع اصحاب الكرام كرما طيبا وهوا لا عياد السهر عوض لا عيني من اجمش الدو على عيوني طول تصابريم ما لو صار مصر صدرك لا لك دار يا غالي ثوابه والله يا شاد هاوطات رجل النار لا ني وه لا شيء ولا ني الا زلابه درب النيقى ماشي مناشه غبر درب الراسم خطه حماد وجابه درب النيقى ماشي مناشه غبر درب الراسم خطه حماد وجابه ما همنا لوقي طبور فجر من قبلنا ها كثرى اسبابه قبل حبيب الله سب الضلمه الغار وقت ولى دع عنه اهل نو الاسلامه قبل حبيب الله سب الضلمه الغار وقت ولى دع عنه اهل نو الاسلامه لكن حامه الله يا علا بالاسرار يعلم سائرنا ونراك كتابا لكن ها ما الله علام الاسرار يعلم, يعلم سائرنا ونراك كتابا وقت المنون راح يا حزب الاشرار ان تعلمنا دروس الصحابه وقت المهون نهره يا حيز باشرار حنا تعلمنا دروس الصحابه بمشي على خطواته شروقي انت للحلول الباقيه وتقبلوا تحياتي اخوانكم في صوت الجهاد للانتاج الاعلامي بالتعاون مع معسكر البتار من استرااتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم هل بلغ اللهم فاشهد الله هل بلغ اللهم فاشهد الله اللهم هل بلغ اللهم فاشهد الله وكفوكم ابو هاجر عبد العزيز الدين سمير للزياره فليمن سبقت له في الجهاد سابقه تغبرت اقدام في سبيل عدم تأنينا لهم موقعنا في واجبه تجاهه نسيده وصيته امام المجاهد محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته حين قال اخرجوا المشركين من ديار العرب نسيت نسيت حق أن حق الدنيا طبعت على الأكثار والمنغصات أنك ركنت إلى الدنيا هل ستحس بالراحة وهل ستطيب لك الحياة أخواته هم تهك وأعراض منها الله ورسوله, ورسوله الأحد لأن جنبت كثير جهة جنب الإسلام والإسلام هل زرعتم وعنكم في جزيرة محمد الله عليه وسلم وأكلتم خيراتها وقمتم فيها عمراتكم فإن أنا أنا أنا أعجونكم تترقص انت عطش ورث كل وترقص ولم تأمرنا الا من ورشنا وشرشنا وترقبوا اصدارنا الجديد نوليه <تصفيق> ابن مقيد بصوت الشيخ غالب فارس بن احمد الزهاني حيواني لو كنت تادرين من خطابه ومن طلب اتبذل كما تحوي من الاكمن وترقب اصدارنا الجديد حقيقه الخوال حقيقه الخوال حقيقه الخوال لتوجيه الشيخ عبد الله بن محمد الرسول حفظه الله الشيخ ناري في باقيا وزائروا بالله <سؤال> في ساعاتك يوددني من جهاد علايا وسائرون بالله في ساعاتك يوددني من جهاد علايا يا لهف نفسي بالجهاد فكن بها من حسرة فيما مضى من حالها يا لهف نفسي بالجهاد